غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر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 وَجْعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدًا كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا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 وما هي الا ذكرى للبشر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا ان يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر Allahu Akbar